قيب الله من الشيطان الرجيب قيب الله الرحمن الرحيم <تصفيق> كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبقا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدينا من أعرض عنه فإنه يوم ينسق في الصور ونقشر المجرمين يوم <تصفيق> na ta pa ku إلا bay نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما أم سلهم طريقا إلا بضد. ويسألونك eluna kai يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون وقاد يخاب من حمل الظلم وقاد يخاب من حمل ال قوما إليك في وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما فقولا هذا جيب скому mhm ذُو لِ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى سَأَقُولُ مَا يَا آدم إن деятельность pala yuyan na kuma mina به دش mhm mhm mhm mhm. كل لا يظلم فو سئل الشيطان قال يا آدم. bak namin na pa tu langma sa fungua wo toti ko pale a قال la bi pamin ja mi تضعه لا يفلا يضل ولا يشقى <تصفيق> ومن اعرضا choro tani a ma aò pou tu ban kwi oh pilimò cho tani a ma ko كَذَالِكَ كَرَّجِزِمًا أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ نُوعًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَنِكُمْ بحمد ربك قبل طلوع الشّ. تقبل على ما يقولون تقبل على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسب بحب ربك قبل ظلوع الشنس وقبل المدناء لك إلى ما تستغنى به الزوج من غمز زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لن تنغمس في ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به من منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربما لك خير وأبقى صدق الله النظيم اجْتَمَعَتِ إن اجتمعت الإنس أَن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا وَلَوْ بمثله ولو كان بعضهم كِتَابٌ كتاب آلا عربيا لقوم يعلمون أيها الإخوة المؤمنون وانطلق الآن مدفع الامتاك معلنا بدأ صوم يوم الثالث من رمضان أيها الإخوة المؤمنون وقد عشنا هذه التلاوة المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياب وقدمناها لكم في أولى شعائر صلاة الفجر من مسجد مولانا الامام الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه بمدينة القافرة